ومن دعاي عرفة لعلي سين العابدين رضي الله عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض والجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه علم شيء وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء رقيب أنت الله لا إله إلا المتوحيد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبير وأنت الله لا إله إلا أنت العلي الشديد المحال، وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، العليم الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير، القدير الخبير. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم الأكرم الدائم الأدوام وأنت الله لا إله إلا أنت الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد وأنت الله لا إله إلا أنت التاني في علوه والعالي في دنوه وأنت الله لا إله إلا أنت ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد فأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير شابه وصورت ما صورت من غير مثال وأبدعت المبتدعات بلا اقتداء أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت كل ما دونك تدبيرا أنت الذي لم يعينك على خلقك معين ولم يوازرك في أمرك وزين ولم يكن لك مشابه ولا نظير أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت وقضيت فكان عدلا ما قضيت وحكمت فكان نصفا ما حكمت أنت الله الذي لا يحويك مكان ولم يقم لشانئك سلطان ولم يعيك برهان ولا بيان أنت الذي أحصيت كل شيء عددا ووسعت كل شيء علما أنت الذي قصرت الأفهام عن ذاتيتك وعجزت الأوهام عن كيفيتك أنت الله الذي لا تعد فتكون محدودا ولا تمثل فتكون مشهودا ولم تلد فتكون مولودا أنت الله الذي لا قد معك فيعاندك فلا عدل لك فيكافرك ولا ند لك فيعارضك أنت الذي بَتَدَعَ وَأَخْتَرَعَ وَاسْتَحْدَثَ وَبَتَدَعَ وأَحْسَنَ صُنَعَ مَا صَنَعَ سُبْحَانَكَ مَا جَلَّ شَانَكَ وَأَصْدَعَ بِلَحْقِ بُرْهَانَكَ سُبْحَانَكَ مِنْ لطيف مَا ورأوف ما أرأفك وحكيم ما أتقنك سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرعفك ذو البهاي والمجد والكبرياء والحمد سبحانك بسط بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك فمن التمسك بدين أو دنيا وجدك سبحانك خطع لك من جرى في علمك وخشع ليضمتك ما دون عرشك من للتسليم لك كل خلقك سبحانك لا تحس ولا تجس ولا تمش وَلا تكد ولا تمطل وَلا تُنزون ولا تجد وَلا تم وَلا تُخد ve la tuja danu ve la tu ma kar subhanaka sabinuka jiddu ve amruka rşad ve anta hayyun samad subhanaka قولuka hukum ve qadauka hatum ve iradatuka azmin subhanaka la radda ve la Bariyne semati. Ve kelhamd hamdan yedomu bedeami ke. Ve kelhamd-u hamdan khalidem biniğmeti ke. Ve kelhamd hamdan hamdan ala rudake marhamdi ve şükrin salli ve selim ala sengine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.